بإيمان ألحقنا بهم دريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم من يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْتِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعْنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّكُنَّ مِن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 قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قول طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إِن كانوا فادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات وَالْأَرْضَ بل لا يوقنون